موقع الشيخ ياسر الدوسري يقدم الرقية الشرعية المطولة للقارئ ياسر ابن راشد الدوسري من كتاب ارقي نفسك وأهلك بنفسك للدكتور خالد ابن عبد الرحمن الجريسي والآن نترككم مع الرقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لا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 أذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوتون ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كل خي يكون عز بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمن انت به فقد اهتدوا وان اتولوا فانما هم في شقاق فسكفيكهم الله فسكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما يدفع الناس وما أنزل الله من السماء. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها منها كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل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 الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم في السماوات لهما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفع عيده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدي وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقاة في صاملها. لن في صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أولياؤهم الطغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هؤلاء كأصحاب النار، هؤلاء كأصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض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 إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تآخذنا إن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 أنت مولانا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف Allahu <their>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 والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء إله إلا لا إله إلا هو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 وابتغاء الفتنة. الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا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 نار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو لا. إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعوا وخفيا إنه يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يوم من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ثُمَّ بَشَرًا تَتَشَرَّنُ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاؤكم من فضله إن في ذلك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 إذا دعكم دعوة من الأرض إذا آتتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانطون وله ما في السماوات والأرض كل له قانطون وهو الذي يبدى الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين عوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِمَّا يَزْغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَرِجَ اللَّهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ في السماوات والأرض وهو العزيز وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم.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 والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتتهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتتهم الله من فضله؟ فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَا وَدَّتُوا يَا لِيْتَنِي يَا لِيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَفُوزَ فَوزا عَظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَا تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيأتين الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا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 وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير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 ولو فتحنا عليه بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها لناظرين وحفظناها وحفظناها من كل شيطان الرجيم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني انا اقل منك ما لا ان ترني انا اقل وولدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما, ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عم يشاء، يكاد سن برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل و النهار إن في ذلك لعبرة إن في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من جنوه ومن يظلم الله فما له من ناد بسم الله الرحمن الرحيم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 ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون, ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا برق البصر وخفف القمر وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شر به أفسهم ولبئس ما شر به أفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا والتقوا لمثوبة من عادل الله خير لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق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 فألقى عصاه، فألقى عصاه، فإذا هي ثعبان مبين.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 قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما كون نحن الملقين قال القوم فلم ما القوس سحر اعينا الناس واسترهبوهم فلم ما القوس سحر اعينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى أتقولون للحق لم ما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فَلَمَّا الْتَقَوْا طَالَ مُوسَى مَا جِئْتَ بِهِ السِّحْرُ فَلَمَّا أَلْقَوْا طَالُمُوسَ مَا جَئْتُنَّ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَاطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَاطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ المجرمون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ انشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وروحا قابئ ان فرعون سوء العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلاف فرعون أشد العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإنه نزلَهُ على قلبِكَ بإذنِ اللهِ مُصَدِّقًا لما بينَ يديهِ وهُدىً وهُدىً وبُشْرَى للمُؤمِنينَ مَن كانَ عَدُوًّا للهِ وملائِكَتِهِ ورُسُلِهِ وجِبْرِيلَ وجِبْرِيلَ وميكائيلَ فإنَّ اللهَ عَدُوٌّ للكافِرينَ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 طَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنَ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 قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آيات ويذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرّتهم الحياة الدنيا وغرّتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 فَنَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَإِنَّ تَخَيُّرُ الْفَاتِحِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم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 أفلا تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون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 ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون, وتظنون إن لبثتم إلا قليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز خوزا عظيما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 فإذا آتوم منه تُقِدون أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاه وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن, يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا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 إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الْثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ أَلَانِ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنْ سَتَطَعْتُمْ أَن تَفْذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَفْذُوا فَفْذُوا لَا تَفْذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون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 سبحان الله عما يشكون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنا له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثا أن سنقرئك فلا تسا ما شاء الله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أنها يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع أن القوة لله جميع وأن الله شديد العذاب إذ تبرر الذين التبعوا من الذين التبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين التبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومؤاهم النار وبسمث والظالمين أعوذ من الله من الشيطان الرجيم فلو لا إذ جاء أهؤلاء بأسنا تضرعوا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم, أخذناهم بغتة فإذا هم مبرسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شابط الله ورس ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى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 من صياصهم وقدف في قلوبهم الرعب فرِقَتَ قُتُلُونَ فرِقَتَ قُتُلُونَ وتأسرُونَ فرِقَةَ وأورثَكُمْ أرْضَهُمْ ودِيارَهُمْ وأموالَهُمْ وأرضاً وأرضاً لم تضُؤها وكان الله على كل شيء قديرًا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 بعيد وحيل بينهم وبين ما يجتهون كما فعل بأشيائهم كما فعل بأشيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم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 إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدا وجعلنا من بين أيديهم سدوا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فَقَشِينَهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِّرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَأذَرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تَأذَرُ مَنِ اتَّبَعَ الْذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتِهِ كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحسناه وكل شيء أحسناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية, إلا عشية أو ضحاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ومعه ليفتدوا به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 بيس الشراب وساءت مرتفقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولبايه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا آيات ورسوله زوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يُصَرُّ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُونُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى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 اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا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 He's on.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 فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُو قُعْدَابَ النَّارِ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنت به تكذبون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا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 ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسألون اسمعوا سرهم ونجواهم بلى, بلى ورسلنا لديهم يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أعلم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 رب السماوات والأرض وما بينهما إِن كُنتُم موقنين لا إله إلا هو وَيُحيي وَيُميت رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلينَ بَلْ هُمْ فِي شَكِّهِ يَلْعَبُونَ فرتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب رب نكشف عن العذاب إن مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وين لكل أفاق أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كأل لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا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 بالشديد قال قرينه ربنا ما اضغيتهم ولكن قال قرينه ربنا ما اضغيتهم ولكن كان في ضلال بعيد أصمو لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول يَوْمَئِذٍ تَهَيَّأُ لِمَتَاعِهِ وَتَقُولُ يَوْمَ نَقُولُ لَجَهَنَّمَ مَهْلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أكفاركم خير من أولئائكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون التبر بل الساعة موعدهم والساعة أداها وأمر إن المجرمين في ظلال وسُعُر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا وحده ورحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير نستطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين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 ألم <تصفيق> يأتكم؟ سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قالوا بلا قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن آتتم إلا في ظلال كبير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 هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ويذوقون وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام وأن الله ليس بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم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 ثم ننجي الذين التقوا ونذر الظالمين ثم ننجي الذين التقوا ونذر الظالمين ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضيا ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين ونذر الظالمين فيها جثيان عوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إنها إن تكم الثقال حبه يا بُنَيَّ إِنَّهَا لاَ إن تَكُومُ إِطَالَةَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا وأنطقنا الله عَلِمَ وَأَطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أُطِقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فورب السماء والأرض إنه لحق, إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق إن إنه لحق مثل ما أنكم تناطقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يوم لا يناطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنها أتبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون عوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد إنا إلى ما عملوا من عمل الله فجعلناه فجعلناه هباء أما ثورا عوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها يوم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثطال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثطال ذرة شرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ يأتمرون بك ليقتلونك فاخرج إني لك من الناصحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بانغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقيه وبقيه مما ترك ان موسى و هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن في ذلك لا ايه لكم يناكها المؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما برزوا رجال وتو جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 فطل والله بما تعملون بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عاد الله إلا من عاد الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وَمَنْ نَصْرٌ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذِيُّغَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَلَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا الْيُطْهِرَكُ بِهِ وَيُذْهِبَ عَلَيْكُمْ ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل انقص عليك من انباء سليمان وثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه و ذكرى المؤمنين عُوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تركي فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشروا للمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا انصر الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء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 يا أيها الناس قد جاء موعضة قد جاءتكم موعضة من ربكم موعضة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة للمؤمنين بسم الله من الشيطان الرجيم وأحرى ربك إلى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطان الرجيم ام من يجيب المضطر اذا دعاه ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الالههم مع الله قليلا تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة يعسى يغشى طائفة منكم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 وذلك يجعل الله ارجس على الذين لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ترجمة <تصفيق>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 نُعقَدَةً مِن لِسَانِي يَفقهُ قَوْلِي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وفكشفنا ما به من ضرر واتيناه أهله واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمه من عندنا وذكره للعابدين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 وكذلك ننهاج المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فيها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 له منها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم فإذا تولوا فقل حسب الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب انصرني على القوم المفسدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون عوذ بالله من الشيطان الرجيم إِلاَّ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا تُمْعَادُونَ مَا أَعْبُدُ